أشهد وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سلواته رضي وسلامه عليه وعلى من تبه هديه وستمى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقصة يوسف فقصة يوسف صلى الله عليه وسلم إن القصص العظيمة سماها الله عز وجل من أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن من الغافلين. طبيعة القصص القائلين أنه يعني حدد الله عز وجل الغاية والهدف وال من القصص القائلين في آخر آية سمعتموه. لقد كان في قصصهم عبارة لأول ألبان. ما كان حديث يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذه طبيعة قصص القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فيه عبرة فيه العظة لكن ليس لكل أحد لأولي الألباب أصحاب العقول الكاملة وأصحاب الأفئدة النظيفة السليمة النقية الطيبة هي التي تتلقى عن الله سبحانه وتعالى وتفهم كلامه وتتعز بمواعيده. ما كان حديثا يفترى مختلق؟ ما كان حديثا يفترى يختلق؟ إنه هو يعني حديث في غاية الصدق. ولكن تصديق الذي ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه من من الكتب وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أيضا. لا يستفيد من هذه القصص؟ إلا أهل الإيمان وأهل التقبل قصة يوسف كانت من أحسن القصص كما سماها الله عز وجل لأنها قصة عظيم سبحان الله يعني سبحان مقلب الأحوال كيف طب الله عز وجل الأمور وكيف انقلبت الأمور من محنة إلى محنة إلى محنة إلى منحة إلى عز وتمكين وسيادة فلا غوة أن كانت أحسن القصص مغت المحن على يوسف صلى الله عليه وسلم محنة بق محنة السجن محنة الشهوة ثلاثها محنة السجن محنة إلى محنة إلى محنة ثم بالعلم الذي علمه الله عز وجل إياه صوت له السيادة والتلكين فلذلك كما قال الشافعي رحمه الله تعالى سؤل أيمكن الرجل أن يبتل؟ قال لا يُمكِن حتى حتى يبتل. وهذا تت... هذا نتعلم منه أنه رغم توالي المحن، إلا أنه إذن الله جل وعلا الضياء برغم الغيوم لابد لابد أن لابد أن يصع ضوء الفجر. مهما طال ليل الظلم، ومهما طال ليل ليل المحن، فلابد لها من الكشف. لأن المحن والابتلاءات ليست إن ليست لهلاك الناس أو للعقوبة الناس قد ما هي يعني اختبار وتمحيص من الله سبحانه وتعالى لذا قلنا جل وعلا ولا نبل ونك بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والوالفوس والمواد والشر الصالح الذين إذا أصابتهم صيمة قالوا إن لله وإنا إليه رجعون التنزيل بقص سورة يوسف سورة مكية والقائم المكي كما تعلمون هو ما كان هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه سواء نزل بالمكة أم بغيره الضابط هو الهجرة، فما كان قبل الهجرة فهو القائم المكي وما كان بعد الهجرة فهو القائم المدني سواء نزل بالمدينة أم أم بغيره والتضيؤ بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيعرض شأم النبي صلى الله عليه وسلم كما على شأن يوسف على إخوته وكما عاد إخوة يوسف رغم البون الشاسع والفرق الكبير بين إخوة يوسف وبين قريش إلا أنه كان هناك رابط التي كانت بينهم وبين يوسف والقرابة التي كانت بين النبي صلى الله وسلم عليه وسلم وبين قومه لذا قال جل وعلا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين آيات للسائلين يعني سيعل شأن النبي صلوات الله عليه وسلم عليه كما رأيتم أن يوسف صلى الله عليه وسلم على في هذه القصة من الوقفات الكبيرة جدا أيضا مع هذه الصورة أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتين وقال عليه الصلاة والسلام الأعمال بالخواتين والأحاديث في الصيحة طيب إخوة يوسف جاء منهم ما جاء في أول الأمر أه؟ وكيف أنهم أجمعوا أمرهم على التفريق بين أبيهم وبين يوسف ومكروا بيوسف ولكنه آل أمرهم في نهاية القصة إلى التوبة وإلى الإنابة قالوا يا أبانا لنا زنوبنا إن, إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ولذلك كانت كانت الرؤية أن الله جل وعلا نظرهم في الرؤية إني رأيت أحد عشر والشمس والقمر رأيتهم ليس جنيه وفي نهاية القصة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حق إذن أحد عشر من إخوته نزوه بال بال بال كوكبا والشمس والقمر أبوه وأمه الشمس يمنسه أمه والقمر مزك يأبوه يا وهكذا إذا مسلاهم وإذا نظارهم الله جل وعلا فهو هي بالكواكب النجوم والكواكب النجوم أقل أحوال هذه الكواكب أنهم كانوا علماء ينيرون الضرب وينيرون الط... وينيرون الطريق ويعلمون الناس كم الكوكب يضيء للناس إذا العباطة بكمال النهاية لا بنقص البداية فهنا تحرص إذا كانت إذا كانت البدايات في أول رمضان فيها نوع من الخلل والنقص فحرص بإذن الله جل وعلا على أن تكون النهايات من الآن إلى إلى نهاية رمضان احرص على أن تكون بإذن الله جل وعلا على أقوى وعلى يعني على أشد ما تكون من الشهاد ومن الحزن ومن العزم وكذلك أهل العزاء تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطر الحسناء لم يغليها المهن من الوقفات أيضا مع هذه الصورة الطيبة الكريمة كيف جرى على يعقوب عليه الصلاة والسلام ما جرى عليه هو كان لو حفاوى بيوسف عليه الصلاة والسلام في حفاوى كبيرة قال إني لحزنني لي أن أن تذهب بي مجرد أنه يغيب عن بصري كان شيء يسبب له حزن في قلبه لما علم يعقوب من شأن يوسف عليه الصلاة والسلام ومع ذلك جرى عليه النجاة والفائدة هنا لجميع الناس اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم يعقوب بي عليه السلام كان يعدل بين أولاده لكن حفواته بيوسف كان لا يستطيع أن يملكها ومع ذلك التنظيف والفائدة لجمعهم الناس اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وكم من آباء وأمهات تسبب محن وإحن وضغينة بين الأبناء لأنه يؤسر بعض الأبناء على بعض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النعمان من شير للنبي صلى الله لما جاء مشير والد النعمان للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نحل النعمان شيئا و و و ولم ينحله إخوته فقال الله صلى الله عليه وسلم هل فعلت ذلك بابنائك كلهم؟ قال لا قال قال إذا فأشهد على هذا غيري أو فإني لا أشهد على جوه فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عليه جوه وقال عليه الصلاة والسلام اكتقوا الله وعدلوا بين أولادكم الفائد أيضاً المهمة في الباب كيف اختار يوسف عليه الصلاة. طبعا سورة يوسف عليه س على يوسف صورة يعني لو لو رجعت إلى سورة هود تجد أن الإيقاع في سورة هود شديد. قاع في في في قواعد وضرب على رؤوس ووتسكير بال بال المسائل وووتدخل قال جل وعلا يعني وكذلك أخذوا ربك إذا أخذ القوة وهي ظالمة إن قدوة أليم شديد لكن سوء يوسف النمط فيها السياق فيها هادئ جدا السيق فيها هادئ يعني لين فيه لين المحاورة والهدوء وكذلك القرآن نوّع بين مواعزين كيف اختار يوسف عليه الصلاة والسلام السجن فقال رب السجن وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين وهكذا مؤمن حين تُعرض عليه المعصية ينبغي أن يكون بس يؤرض مما في السجن من قساوة ومن ومن تضييق نعم ومن يعني عند وضيق إلا أن المؤمن المعصية أضغط للمؤمن من, من السجن لذلك يوسف أوليس قال قال رب السجن وحبه لي مما يدعون إليه من معصيتك يوسف الكريم نمي السلام لما سئل عن أكرم الناس والحديث في الصحيح قال الالالكريم ابن الكالالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الرحمن يوسف ابن إسحاق يوسف ابن ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يوسف قال رب السجن وحده لي مما يدعونني إليه وكذلك دائما يكون يعني كما كما قال النبي صلى الله عليه يعني يعني سلاسه من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان فذكر منها أن يكون الله ورسوله حبا له مما سوىهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف النار. ما ال ال ال أن أن أن يقزف في النار؟ أقرب إليه من أن يعود إلى الكفر عياذ بالله. فهكذا المؤمن. وقوله تعالى ولقد هم بي بيه وهما بها لولا أباء بوهان ربه طبعا هنا بتصكر في كتب التفسير في كتب التفسير أقوال ما أنزل الله بها النصوص ولا دليل عليها ولا يعني شاهد لها ولا شاهد لها صحيح من من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن فعل أن يوصف فعل كذا وكذا ويوسف عليه الصلاة والسلام أحن الله عز وجل عليه كذلك نصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين والشيطان نفسه ليس لا سبيل له قال ربي بما أغواني إلا وزيننا لهم في الأرض ولو جلنا أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فلم يكن الشيطان سبيله على يوسف والهم هنا هي همت بفعلًا همت أن أن يعني بما بما بما أرادت نعم والهم الذي هم به يوسف على معنى أن العين المعنى الأول أن هذا خط خطر به وأن العبد إذا هم بسيئة فلن يفعل كتبت لو حسن فهذا خطر خطر هم به وهذا يرتقي به يوسف عليه الصلاة والسلام لأنه يعني طرد هذا الهم فيعتفع به وهذا يعني ترجيح شيخ الإسلامي ابن, ابن تيميا رحمه الله تعالى والقول الثاني أنه لن يهم بها أصلاً وما بعد لولا محذوف دل عليه ما قبلها ولقد هم به بي وهم بها لولا أرأى بهان ربي والمعنى لولا رأى أبوها نربي لها ما بها لكن ده ولما رأى أبوها نربي لم يهم يهمله الفائدة اللي المهمة أيضا في هذا الباب كيف كان كيف حول يوسف عليه الصلاة والسلام السجنة لم يهتم لم يعني لم يحفظ يوسف عليه السلام بالسجن وقصود الس السجن وشدته وضيقه وطديق حواحياته إلى أنه حول تحول هذا السجن إلى فضاء رحيم من الدعوة إلى الله عز وجل وانظر يعلم صاحبيه في السجن يعلمهم التوحيد ويعلمهم من المعالي ومن المكالمات. وهكذا المؤمن لا يقف عند الأطلال وعند الشخوص والأحداث لأن من وراء هذه الأحداث الظواهر التي يراها الناس من وراء هذه الظواهر حقائق فالسجن الذي دخلها يوسف كان من وراءه تنكين عظيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام أسمع على الله في آخر القصة فقط إن ربي لطيف لما يشاء ومن معاني لطف الله سبحانه وتعالى أنه يوصل, أنه يوصل لعبادها النعمة بطريق قفية. فكان السجن في حق يوسف عليه الصلاة والسلام نعمة لن يكون نقمة. لكنه كان في صورة نقمة. لكنه نعمة فعلا. ولذلك أحيانا تأتي النعم للعباد في صورة نقم. وأحيانا تأتي النقم في صورة نعم. في الجاه والمال والسلطان والأوقات والغنى والي... واليسار. إذا لم تكن في طاعة الله سبحانه وتعالى فهي نقم. ليست نعم. ليست نعماً. والسجن والتضييق والشدة والكرم هي في ظاهرة نقم لكن في الحقيقة هي نعم كما كان في حق يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن قد تأتي النعم في سورة نقم وتأتي النقم في سورة نعم والضابط الذي تتضبط به الذي تميز به بين النعم والنقم إذا أولاك الله نعمة فعملت فيها بطاعة إذا أولاك الله شيئا فعملت فيه بطاعة الله فاعلا بينه نعمة. وإذا أولاك الله جل وعلا شيئا فعملت فيه معصية لا فعل منعه نقم هذا هو الضابط الذي به بين النعم وبين النقم كذلك الأدب العف الأدب الجميل الذي حك الله عز وجل لي قصة سبحان الله معين القصة فيها مواطن فيها زلل ومواطن فيها ومو صحبة لكن انظر إلى أسلوب العف الذي جاء به القصة في في القرآن استوعبها فجدا هذا تتعلم تتعلم غفة اللسان والمؤمن ليس فحاشا ولا بذيئا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة النبي رضي الله تعالى عنها آآ آآ لما قالت آآ يعني آآ لما قال لاليهود أساموا عليكم يهود نعم ترد على علي, على على على على يهود إذ, إذ قالوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش فليتنا نتعلم من أصلب القرآن أدب الجمل والعفة والصيانة وأن يكون الإنسان عفيفا في كلامه لا يكون فح فحاشا ولا مزيئا ولا جهيا في الفاضي سواء الرجال أو سواء النساء وهذا تتعلمونه من هذه القصة العظيمة هذا ما يسوع الله وجله وعلا ونفقة العظيمة جدا جدا تحتاج احتاج الوقوف معها والتأملات فيها الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحبه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم